النجاشي فخر إفريقية ابتهج النجاشي بهدايا عمرو بن العاص بينما كان رفاقه ينتظرون في المجلس الآخر ولما رأى عمرو الابتهاج على محياه قدم التماسه قائلا أيها الملك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 وانفجر بركان غضب لا يطاق بين أضلاعه فحرك يده من شدة الغضب وضرب بها نفسه ضرب أنفه ضربة ظن بن العاص أن أنفه قد انكسر تضعضع عمر وأخذه خوف كالموت تضعضع خوف كالموت وتمنى لو شقت الأرض فابتلعته من شدة الضربة فاعتذر للملك مباشرة وقال أيها الملك والله لو ظننت أنك تكره هذا ما سألتك نظر إليه النجاشي نظرة كالسيف نظرت غضب لله ورسوله وقال أتسألني أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى لتقتله حاول ابن العاص امتصاص غضبه فقال أيها الملك أكذاكه. عندها تحول هذا الملك العظيم بكل هيبته وجاهه إلى جندي لمحمد إلى داعية مسلم يتدفق رحمه بعد أن كان يتفجر حمما فقال ويحك يا عمرو، أطعني واتبعه فانه والله لعلى الحق ولا يظهرن على من خالفه كما ظهر موسى على فرعون وجنوده تلفت عمرو خشيه ان يسمع رفاقه القابعون بالمجلس المجاور هذا الكلام ثم دنا من الملك وَقَدْ عَثَرَ عَلَى مَا يُرِيحُ رُوحَهُ الَّتِي أَتْعَبَهَا الضَّيَاعَ فَقَالْ فَبَايِعْنِي لَهُ عَلَى الْإِسْلَامِ قَالَ الْمَلِكُ نَعَمْ مَدَّ بْنُ الْعَاصِ يَدَهُ لِلْمَلِكِ فَمَدَّ الْمَلِكُ يَدَهُ وَبَايَعَهُ عَلَى الْإِسْلَامِ ثم ودعه وخرج نحو أصحابه بغير القلب الذي دخل به خرج إليهم وهو يخشى أن يعلموا بإسلامه ثم افتعل حديثا آخر أقنعهم به وخرجوا من القصر إلى حيث مقر إقامتهم ومرت الأيام وعمر يكتم إسلامه وذات عشاء كان عمر يمشي في إحدى طرق الحبشة فلمح جعفر بن أبي طالب فطار قلبه فرحا وتلفت فلم يرى أحدا من أصحابه وتلفت فلم ير أحدا من أصحاب جعفر ففوجأ جعفر بعمر يأخذ بيده كالمشتاق وهو يقول تعلم أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تفهم جعفر خوفه فغمزه وهمس به أنت على هذا، لكن كانت هناك عينان ترقبان من بعيد، إن سل صاحب العينين نحو رفاق عمر فأخبرهم،